قال يا بني لا تقصصوا إياك على إخوتك فيكينوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلاك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في ينسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا لي ينسف وأخوه أحد إلى أبينا منا ونحن عصبة إذ أبانا لفي ظلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتفونوا من بعده قوما صالحين قال قاغل منهم لا تقتلوا يوسف وألتوه في غيابة الجب يلتققه بعض السيارة يلتقحه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإما له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإما له لحافظون قال إني ليحزنني تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالون إن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لقاسرون